قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم كيف حالكم جميعا om de is Alhamdulillah,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 في الامتحان ولا ما عملش الكراسة فلا يلومن إلا نفسها <تصفيق> لا بس اللي يعمل الكراسة يحل كل أسئلة في شويه اللي في الامتحان عشان بس نواضحين معه <تصفيق> نعم كاملة قال يعني معجلة عارفين لأثار ده الأعراض لم مندحوا في لاب إلا في هذه اللغة فعلا نوادر في علم مسائل النحو ولحن الامراء والخلفاء لهم نوادر كثيره يعني. وكان عندهم يعني كانوا اشباق الطباع وذمنهم القران اكثر من مره وقال العربا عشان كفرا ونفاقا والاحاديث في غلط طباع الاعراب كثيره الا في باب اللغه وبعض ابوان ما يليق وما لا يليق بين الضيف والمضيف او بين المضيف والضيف. آه, من وتقعدوا ياكل وتبص في الاكل اللي هو أنت يعني مدقق النظر جدا لدرجه انك شايف الشعر في اللقمه اللي انا على أنت انت بتعدلي بقى فقال العربي او تبصر الشعر في لقمتي يا أمير المؤمنين فعلم ابو جعفر انه مفضوح فقال دانيها يا عربي بمئة من الإبل يعني ما تقولش حال واديك مئة تنام قال مُعجّلة الآن أخدها <تصفيق> وأنا فخرج يسقُوها يعني ثم حدث <تصفيق> ما إحنا عرفناه له <تصفيق> خذ الماء من الإبل ثم روى مكان وحدث <تصفيق> فقال مُعجّلة فالجيب الكراسات مُعجّلة المرة القادمة إن شاء الله والأسئلة كاملة مش فقط الخمس أسئلة اللي يكون في الامتحان يعني ثمنتاشر سؤال جاي؟ أكيد. <تصفيق> نعم؟ جبر. جبر. <تصفيق> جبر. جبر إني ما كان من نقص. نعم. طبعاً يعني زي ما قلنا اللي كده النجاح في الامتحان جيد. جميل جداً أن الإنسان ينجح ويحصل الدرجات ولكن ليس هذا المقصود. المقصود من هذا الجمع المظارك وهذا الجهد الذي الله عز وجل أن يأتي لكم في الموازين يوم القيامة وهذه خطأ. التي تسعى في لبلوت الله لطلب العلم هذا هو المقصود المقصود هو من الأوقات بطاعة الله عز وجل سعيا على الطريق نحو الله عز وجل و... ونحصد العلوم حتى نفهم كلام الله ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم باقي العلوم فنحن نعلم الأداة أو الآلة كما قدمنا في أول عام فهذا هو المقصود إن لو جاء تبعا لذلك تفوق ونجاح باهر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 Toj, van eeuwen, me badaqna in een der kitel, mahna mukhafawna, hotwat, mexlaqabla, zeiden, mahna mukhafna, zeiden, zeiden, het klimmen bij de namen en acties en letters die samen zijn. Dat betekent letters en niet letters een woord vormen. We en dat en يجب أن الحرف الأخير فيه حالة واحدة لا تتغير مهما كان موقع الكلمة من الأعراب في الجملة. فكان هذا هو الجزء الأول. ثم تكلمنا على أنواع الأعراب. وقلنا إن الأعراب يكون بالرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. ثم أسهب الأجرام في ذكر علامات كل نوع من أنواع الأعراب. فتكلم عن العلامة الأصلية ثم العلامات الفرعية لكل من الرفع والنصف والخفض والجزء وانتهينا من هذا القدر وبينما هو يتكلم عن الخفض كنوع من أنواع العراب عرج قليلا على باب الممنوع من الصرف فاستفاض فيه قليلا في غتر الأسباب التي تمنع الكلمة من الصرف يتمنعها أن تنول وأن تجرد بالكسرة وذكرنا هذه الأسباب وجاءتكم كذلك في الامتحان ثم تكلمنا بعد ذلك عن نفس كم من المعلومات ولكن من منظور آخر فتكلمنا عن المعربات معربات قلنا هناك معربات بالحركات ومعربات بالحروف وذكرنا أربعة في هذه وأربعة في تلك waarbij de meeste mensen niet in kunnen. Het is een probleem dat we allemaal hebben. Het is Het إما أن يكون معرباً وإما أن يكون مبنياً إذا نون نوم المسوى نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ثم أخذ أحوال المضارع إذا كان معرباً وقال إذا تجرد عن ناصب أو جازم فهو مرفوع وهو الأصل وإذا دخل عليه حرف ناصب يكون منصوباً أو حرف جازم يكون مجزوماً ثم أسهل في نواصب المضارع ذكرنا جميع نواصب المضارع وقسمناها إلى أقسام كم قسم نعم القسم الأول ينصب المضارع بذاته وفيه من الحروف أحسنتم أن ولن كي أن ولن وإذن وكي أن ولن وإذن وكي وهذه تنصب بنفسها وكلها حروف ما فيهاش اسماك والقسم الثاني ما ينصب بان مضمرة جوازا وفيه كم من الحروف حرف واحد وهو لام كي او لام التعريف ثم ذكرنا او ذكرنا في القسم الثالث وهو ما ينصب بان مضمرة وجوبا كان حرف عندنا في هذا القسم en de hemel, de hemel, de de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de hemel, de de de فقلنا إيه نكمل في المرأة القادمة بعد أن ينتهي نأجبهم من أحوال الفعل المضارع نصما وجزما وقبلها رفعا يشرع في أحكام الأسماء واحنا قلنا إن الإعراب اللي بيدخل أنواع الإعراب التي تدخل الأسماء ثلاثة وكذلك هدخل الأفعال ثلاثة يدخل الأسماء إيش الأنواع الإعرابي فيه ik ben er voor de voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor ons, voor de voor يضعيكو في السهولة <تصفيق> فيش أسهل من كده من أول هنا لحد آخر الكتاب هيعد ابن أجل روح يتكلم في المرفوعات من الأسماء والمنصوبات من الأسماء والمخطوضات من الأسماء وشكراً لراتوا إن شاء الله في سنة تانية طبعاً باستفادة فهيتكلم عن المرفوعات من الأسماء حوالي مثلاً 30, 35 صفحة في الكتاب هي سبعة فهيذكر ما هي المواقع الإعراب في التراكيب العربية اللي تستحق فيها الكلمة وهي اسم أن تكون مرفوعا تكلم عن الفاعل ونائب الفاعل والممتدأ والخبر وكل هذه الأمور التي تستحق أن ترفع ثم يعرج مثلا بعد ما يذكر ممتدأ والخبر يذكر نواسخ الممتدأ والخبر فيذكر إنه أخواتها وكانه أخواتها وظنه أخواتها ويفرع في المسائل وبعدين يذكر التابع المرفوع النعت والبدل والتوكيد وخدمت بالك وجود معطوف ويسهب في هذه الأمور ثم ينتهي من باب المرفوعات تخلص المرفوعات السبعة من الأسماء ثم يدخل في باب المنصوبات ودي 15 ومع ذلك يتكلم فيها أقل مما تكلم في السبعة الأولى <تصفيق> فيذكر هذه المنصوبات الخمستاشر وينتهي منها ثم يتكلم في المخفوضات وهي ثلاثة في صفحات معدودة في آخر الكتاب وينتهي الكتاب ولله الحمد لله يبقى كل اللي فاضل في السنة؟ أظن السنة سهلة جداً <تصفيق> كلها أسماء مفيش أفعال خلاص الكلام عن أفعال انتهى ثم سرد للمرفوعات من الأسماء وبعض المسائل الإضافية ثم سرد للمنصوبات من الأسماء وبعض المسائل الإضافية ثم المخفوات من الأسماء ولا مسائل إضافية ثم يتعلك الكتاب دي فكرة سريعة جدا يبني الإنسان بيها تصور عن المنهج كده إنت ممكن تبص كده في السقف ثم تفكر فتفكر يعني فإن فرس الكتاب أنا قلت فرس الكتاب كله دلوقتي في الخمس داي اللي فاتوا الوقت وده ما يسمى بالخريطة ذهنية للكتاب زي ما تعلمنا يمكن أمسك وراء وألم وأدرسم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 الحمد لله جيده واحنا كمان إيه لخصناها الان تلخيص سريع عن جوازم المضارع التقسيم مره اخرى نحن نقسم حتى يسهل تذكر المعلومه نقعد نجزأ. نج كما جزئنا النواصب الى ثلاثه اقسام عندنا في الجوازم قسمين كبار قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين تمام. ومن باب التفريد بين النواصب والجوازن قلنا في المرة السابقة ان النواصب كلها حروف باتفاق وبدون خلاف بين النحاء أما جوازن الفعل المضارع قلنا فيه قسمين كبار ما يجزم فعلا واحدا وهي أيضا حروف باتفاق وما يجزم فعلين منها ما هو حروف باتفاق منها ما هو أسماء بالاتفاق، ومنها ما هو حرف على الأصح، ومنها ما هو اسم على الأصح. هذا الـ إيه أربعة أقسام. يبقى التفريع الأول جواز لفعل واحد وجاوز لفعلين. فعل واحد كلها حروف، فعلين فيها الخلاف. أربعة أقسام. حروف بالاتفاق، أسماء بالاتفاق، حروف على الأصح en اسماء على الاصح طيب وازاي ما ذكرنا ناصب اضافي تركه يؤجر في ناصب المضارع ونحن فقلنا ناصد إضافي ما ذكرهم أجرهم في المقدمة ألا هو العطف على اسم خالص العطف على اسم خالص ولبس عباءة وقرار عيني عشان أصل لقرار من تقر لازم تدخل أن مقدرة وهن تكون مقدرة جوازا كذلك في الجوازن حنرى في النهاية أن هناك جازما مشهورا جدا ويكثر استعماله في القرآن وفي السنة جدا ورغم ذلك أنا لا أدري لماذا أسقطه ابن أجده من المقدمة لم يذكره من في مقدمته فنذكره في النهاية لتمام الفائدة ولست مسؤولا عنه في أي انتحان طيب يقول ابن أجدهم يقول والجوازن ثمانية عشر وهي يبدأ الأول بالقسم الذي يجزد فعلا واحدا وهم ستة أحرف وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر أو الدعاء ولا النهر أو الدعاء هذه ستة حروف وتذكرها وهذه من سهل جدا لم ولما وألم وألم عليهم كده نغمة سهل نحرزها لم ولما وألم وألم ولم ولا لام الأمر أو الدعاء ولا النهي أو البعض وقلنا إن لم هي أم الجوازم وهي يعني كثيرة استعمال في كلام العرب وكثيرة الورود في القرآن لم يكن الذين كفروا قل لم تؤمنوا لما بل لما يذوقوا عذاب دي لما اللي بعدين. في الألم أم الجوازم وهي الأكثر استخداما في العربية تليها ألم من حيث كثرت الاستخدام في القرآن وإلا في المواضع لما في القرآن معدودة قليلة من حيث كثرت استخدام تدخل الهمزة على ألم تفيد إيه تقرير ألم نفعل كذا ألم نصلح لك صدرك أخذ بالك فهذا نوع من التقرير ألم ما أحسن إليك يبقى الهمزة في التقرير تدخل على ألم أو لما تفليها ألم يبقى ألم ولما وألم وألم, وألم. وقلنا إن, إن لم ولما بينهما فارق في المعنى من حيث العمل كلاهما يجزمان الفعل المضارع. طيب إيه الفارق في المعنى حد يتذكر وقلنا آية في القرآن فيها الاثنين فيها لم وبعدها لم وهي حد يذكر أحسن اثنين لألاجين نزك الله خير قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنه وبعدين لف التور واستمعوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن إن لم حرف نفي وجزم أقل تفيد عدم وقوع الفعل في الماضي ولكن هيحصل في المستقبل أو مش هيحصل الله أعلم إنما لما تفيد معنى زائل أو نفي وقوع الفعل في الماضي ولكن قد يحدث لعله عن قريب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن يوشك إن شاء الله أن يدخل الإيمان في قلوبكم. كيف ألم ولما وألم بزيادة حمز التقرير وكذلك ألمة والأربع جواز كلها حروف باتفاق تجزم فعلا واحدة لام الأمر أو لام الدعاء قلنا متى تكون للأمر ومتى تكون للدعاء هي نفس المفعول يعني هي تجزم الفعل المضارع حسب إيه مين يذكر حد من الإخوة اللهم de handen van de heer Lachse, met de heer Lachse, met de heer Lachse, met de is Lachse, met de heer Lachse, met de heer Lachse, met het met de heer van met de heer Lachse, de heer Lachse, de heer Lachse, de heer Lachse, de de de de من الأدنى للأعلى تكون من باب الدعاء طيب فليقل خيرا أو ليصمت فليقل لم أمر وضربنا مثال بآية الحج ثم ليقضوا تفثهم ول نذورهم مذورهم بالبيت العتيق طيب ونادوا يا مالكوا ik heb een rode اي حد يكلموا اي حد بس يكلموا حل فهم عايزين بيفتحوا مواضيع زي ما بيقولوا ليقضي علينا ربك من نكد حالهم ومن نكد العذاب عليهم ان يرد عليهم خاذل الله بكلمتين اثنتين فقط قال انكم ماكثون وهو الموضوع ومفيش كلام ومفيش استئناس قال انكم ماكثون طيب اخر حرف من جوازم الفعل الواحد لا النهي قد تكون للنهي وقد تكون أيضا بالدعاء حسب الخطاب مواجه من الأدنى من الأعلى للأدنى تكون للنهي ومن الأدنى للأعلى تكون للدعاء لا تقولوا راعنا لا تغلوا في دينكم لا تخف إنك أنت الأعلى كل دي لا تفيد النهي إذا كان الخطاب من الأدنى إلى الأعلى تصبح تفيد إيش؟ الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تأخذنا النسين أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملتنا عادنا منكم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه كلها لا تفيد إيه الدعاء وليس النهي تأدبا مع ضيع زالم وكيف نفرق بين لا النهية ولا النافية أولا في العمل لا النافية لا عمل لها dat geval, mijn fee in Moldova, laat Allah تجد مازال مرفوعا مع ان قبله لا لانها لا نافيه وليست لا ناهية طيب الفارق لا النافيه لا تغير في اعراب الفعل المضارع اما لا الناهيه او الدعائيه فتجزم الفعل المضارع كيف نعرف في الموضع ده في الجمله دي ان لا دي نافيه فلا تعمل عملا عربيا تؤثر في المعنى فقط تنفي الفعل أو إنها لا ناهية عامله في الفعل المضارع تجزم الفعل المضارع نعرف ازاي من المعنى المعنى هو الاصل قد يظهر في تركيب الجمله لو كانت الجمله مشهوره مش انت القائل يعني لو ايه في القران ووضح من الفعل المضارع انه هو مثلا محذوف النون خلاص هنعرف انها لا ايه ايه لكن لو انت اللي بتبني وعاوز تميز اذا كانت عاملة اولاد فالحل الوحيد هو السياق معنى الكلام ما لك لا تاملنا على يوسف تأمننا على يوسف لو قلناها تأمننا واضحه الفعل ايه مرفوع عشان الشيخ بالوجه بالطريقه اللي في حفص ik heb het gevoel dat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje de beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een إلى المعنى، قالوا يا ابانا ما لك؟ طيب هل يتصور أن يكون المعنى هنا نفي؟ أبا، يقول هو ليه مش بتأمنا على يوسف؟ بل معنى إيه؟ نفي وبالتالي ليس جازمة. وضربنا المثال الآخر بايه الذريات، فإن الذين ظلموا ذنوباً. مثل لنوبي أصحابهن، مين اللي كانش معانا المرة، عايزين ناخد حد كده شيخ المرة، مين اللي كانش معانا المرة اللي فاتت، فلا يستعجلون لا دينافية ولا ناهية، اختلفنا نفس، واضح إنك أنتي ناس كتير مش معانا المرة، اختلفنا هي نافية ولا ناهية، قلنا الفيصل المعنى السياق طب هو هنا ربنا عز وجل بيقول ايه بيقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب إليهم قصة ونصيب من العذاب كسابقهم فلا يستعجلون ها ما المعنى ما يستعجلوش يعني ايه يا رب وانت بتقول ما يستعجلوش ترجع تقول <تصفيق> فرما يقول لهم لا تتعجلوا العذاب كهؤلاء غير موفقين اللي قالوا إيه؟ إن كان هو والحق من عندك فأمطر مش هدينة لي؟ لا لو ده الحق فعلا عذبنا يعني طلمة عدم التوفيق فأمطر هم يستعجلوا العذاب فربنا أعزل في هذه الآية ينهاهم عن استعجال العذاب طيب وفين اللبس ينيني؟ ان في نون مش محذوفه يا شيخ ما موجودة فلا يستعجلون في نون موجوده في الفعل دي اللي عملت الازمه عملت اللبس إيه نعم قلنا ان دي ليست نون ثبوت الفعل نون الفعل او الافعال الخمسه محذوفه النون دي اسمها نون الوقايه يعني لما قال يخش على الفعل يا المتكلم ولما أنا آ لو كان الفعل غير مجزوم، لكان الكلام فلا يستعجلون يستعجلوني. كان بقى في اثنين نون، مش نون واحدة. لما نون الفعل الأولى محووفة، والنون الثانية ونون الوقاية. عديها ياء متكلم تعود على المولى عز وجل محووفة وهذا من الأسماء العربية المشهورة. ويبقى قبل الياء المحووفة ياء المتكلم يبقى كسرة. الفيصل انك تبص في المصحف وتشوف النون اللي في آخر يستعجلون دي تلاقي تحتها كاسرة فتعرف ان هي مش نون الفعل تراف انها نون تانية ونون الفعل حذفت ليه لان هذه اللا ناهية وليست نافية والفيصل هو السياء الفيصل هو معنى الكلام ان الله عز وجل ينهاهم عن استعجال العذاب وهو اتيهم لا محالة نسل الله السلام طيب القسم الأول من جوازم المضارع ما يجدم فعلاً واحداً وهي حروف باتفاق لم ولما وألم وألم ولا من الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء طيب كده انتهينا من هذا الجزء أو القسم من جوازم المضارع القسم الثاني ما يجدم فعلين دائما أبداً في معنى حاجة مترتبة على حاجة لو وقع هذا الشيء لوقع وقع ذاك الشيء لو فعلت كذا لكان كذا إن تفعل كذا يحدث كذا فيها معنى الشرط وجواب الشرط وهي أيضا أقسام أربعة منها ما هو حرف باتفاق وفي هذا القسم حرف واحد وهو أم الجوازم أم جوازم الفعلين هي إن والمثال المشهور إن تذاكر تنجح ان ايه اظن والله ملموسه جدا الايام دي التجربه ولا تجربه يا شيخ ذاكر ايه تنجح جيد؟ طيب يبقى ام الجوازم في هذا القسم التي تجزم فعلين هي ان وهي حرف باتفاق وهي منفردة وحدها في القسم الذي هو حرف باتفاق تمام انت ذاكر تنجح الفعل الاول يعرب فعل الشرط والفعل الثاني يعرب جواب الشرط فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط مجزوم معلمة جازمه كذا قد يكون مصيح الآخر باستكون قد يكون معتل معترف حرف العلة وقد يكون من الأفعال الخمسة فيوجد النون فضل الشطر أحياناً الفعل الشرط ماضي يجوز حنقولها في الآخر في بعض الأمور الإضافية مش مذكور في الكتاب هنقولها على عجال في المهاية من باب اكتمال الفائدة وليس من باب امتحان القسم الثاني مما يجزم فعلين هو ما هو اسماء باتفاق كلها أسماء وهي تسعه وهي من وما واي ومتى وايان واين وان وحيثما وكيفما طيب الامثله اول حرف او أول اسم بقى هنا من يذاكر ينجح ثاني، من يذاكر ينجح. قوله تعالى فمن يعمل مجزومه فمن يعمل مثل ذرة خيرا يرى. ثمان، يبقى فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط مجزوم. الحرف الثاني هو ما وما تفعلون من خير يوفى إليكم ما أليس يوفى إليكم وما أليس وما تفعلون. لا ال وما تفعلوا مجزوم بحذف النون من خير ان بَحَذْفِ حَرْفِ العلّة. يبقى جواب بحذف حرف الاول فعل الشرط مجزوم بحذف النون والثاني جواب الشرط يوفى مجزوم بحذف حرف العلّة. الاسم الثالث هو أي وفي قول عز ايا ما تدعو الله او ندعو الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى نعم تدعو مالش تدعون طيب جواب الشرط فين جملة له الأسماء الحسنى وفي مواضع في العربية لو جواب الشرط جه من نوع معين من التركيب لازم تدخل عليه هذه فله الأسماء الحسنى ما كان صح أبداً وما قال الله عز وجل لأيما تدعو له لأسماء العسل هذا لا صح هذا تركيب قطع لازم تدخل هذه الفائل لأن هذا نوع من التركيب إذا وقع جواب على الشرط لازم تخش عليه فائل ويطيع في جواب الشرط وهو على لهذه التركيب أو الموضع السبعة أيضاً على عجالة طيب الاسم الذي بعدها وهو متى متى تفعل كذا يحدث كذا فعل شرط وجواب شرط متى تلتفت إلى متى تذاكر تنجح طبعا ده المثال اللي احنا ايه مستحضرين جيد ومنه قول الشاعر أنا ابن جلع وطلعه الثناية متى أضع متى أضع متى أضع متى أضعه ماذا أضع متى <تصفيق> بس لو قلت متى اضع اتحدى ان تنطق بالعمامه <تصفيق> كيف تنطق بالعمامه <تصفيق> نعم التعريف في اول العمامه الهمزه ساكنه فتسقط في الدرج وتثقل في الوقف فلو احنا وصلنا الهمزه هتقع بتاعة العمامه مش هنقولها فاللام اللي بعده ال... هل هتا سكون وأنا عاوز عاوز سكون على الفعل بتاع أضع متى أضع؟ فلا يمكن أبداً تنطق سكون على العين بتاعه أضع وراها على طول سكون على اللام على اللام بتاعه العمام فالحل إن إحنا نكسر مع معنى الكسر لا يدخل الأفعال أو الخفض لا يدخل الأفعال ولكن هذا كسر بالضرورة فقط للتخلص شعري أو غير شعري يا شيخ لأن حتى في خارج الشعر لو هذا يعني في حالة ما ضرورة شعري يخالف الشاعر القاعدة للوزن هو مضطر لهذا وبالتالي يتجاوز في القواعد ولكن دي ليست ضرورة شعرية دي ضرورة حتمية لا <تصفيق> <تصفيق> تعرفش تقولها متى أضع عمامه طب هعمل ايه <تصفيق> لازم أحرك حاجة في المنظمة تحرك العين تكسر للضرورة تخلصا من ابتقاء الساكنين ولكن ما زال الفعل مجزوم فعل الشرط متى أضع عم عمامة؟ تعرفوني حلو تعرفوني ده ماله تاني نفس الخدعه تعرفوني ده حد يقولنا من اخوانا الاولى شيخ ده تعرفوني ده جواب الشرط ماله شيخنا تفضل يا شيخ مجزوم ايه ما في نوله فأحسنت كده احنا احنا اعرفنا الخدع عليه فان شاء الله مش هنقع فيها ثانية متى اضع العمامه تعرفوني مقلش تعرفوني برضو جواب الشرط مجدون بحد النون لأنه من أفعال الخمسة طيب والثاني الاسم التالي من جواز الفعلي هو ايامي ومنه فأيان ما تعدل به الريح تنزلي أيان ما تعدل به الريح تنزلي الأول مجزوم فين فعل الشرط؟ أيان ما تعدل به الريح أين جواب الشرط؟ تنزلي طب ده مقصور ليه؟ عشان نفس نفسه عشان نفس اللي فاتت؟ لا الوازنة عشان قافية أيانا ما تعدل بين ريح واللي فات كان محرك بالكسر عشان بعديه أزمة بعديه سكون تامي بالضبط فأنا حركت متى أضع عمامه علشان اللي بعده دور إنما هذا تحرك لأنه لو جبنا القصيدة دي هتلاقي حرف الروي القافية بتاعت الأبياد كلها لام مكسورة فهو كسر أيضاً ده بقى ضرور شعري ده إيه؟ ضرور شعري وقراءة الشعر يا إخوة ملكه يعني تحتاج الى تنميه وتدريب يعني لو واحد جاي يقرأ القصيدة دي لاول مره أو شاف البيد منفرد ماشي لوحده كده في الهواء ممكن يسكن اللام صح ايانا ما تاتي ايانا ما تعدل بيه دي هتنزل ولكن لو حتى لو كان البيد في اول القصيده يعني القارئ الماهر المحنك يعمل ايه قوم ضابط بعينه كده بتين ثلاثه قدامي يشوف هو الدنيا ماشيه ازاي اللمات دي ساكنه <تصفيق> ولا مكسورة ولا ايه وسعاد حاجات بتخش <تصفيق> لا مفيش حاجه في النص فضل يا شريف تبقى الدروه الشعريه دي اتخدت ولا لسه نعم اتخدت ولا لسه لا مش سامع يا شريف الدروه اللي داخل البيت حضرتك اه تبقى اتخدت ولا مشيت خلاص لا خبل ولا وقص خبل او وقص خدنا داخل العروض يعني خلينا في النحو شيخ خليك <تصفيق> احنا مش ساكتين <تصفيق> لا خلينا ال... خلينا لا ما اتوقعش ننسى السالفه في العروض الله يبارك الله فيك يا شيخ ربنا يبارك فيك <تصفيق> فالقارئ محمد يقوم باصص كده بيتين ثلاثه قدام يشوف هو النسق ماشي ازاي لا مات مكسوره ولا لمات ساكنه وبعدين يبدا وكانه يعني شاف القصيده دي 100 مره قبل كده هو اول مره يقرا بس هو ايه بص قدام كده بصه سريعه فعرف ان اللمات دي كلها مكسوره فقال في ما تعدد به الريح تنزيل طيب الاسم التالي من جوازم الفعلي اينما وفي في سورة النحط أينما يوجهه يوجهه ساكنه هذه الأولى اللي هي من أصل الفعل يوجهه ما قالش أينما يوجهه لا. قال أي يوجه لا يأتي بخير ما قالش لا يأتي بخير يبقى فعل الشرط يوجه مجزوم وعلى ما الجسم هيش لا نركز بقى أنا أقولك في الامتحان اقرأ الأسئلة قراءة متأنية. التركيز في السؤال نصف الإجابة. آه. أينما يوجهه لا يأتي بخير. يوجه لوحدها نقولها ونخلص. آه. دي مالها. مجزوم علامة جزم استفهام يعني حاجة واضحة وصريحة وسهلة جدا. <تصفيق> مش محتاجة إلا إن أنا أفكر شوية في الكلمة قبل ما أحكم عليها. والفاعل وفاعل وجواب الشرط أينما وجهه لا يأتي بخير ما عنش لا يأتي بخير ده بعمر مزبوء إيه لحذف الحرف العلة أحسن نشا الله قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم كومل الموتوم فين فعل الشرط لا. يا شيخ. اسمع استرقان يا شيخ. فين فعل الشرط? مطر على الفعل الاول ومسك عالزواب الاول وشوف المركز ولا مش عال. فين فعل الشرط? تكون ده مجزوم مع علامة الجزمة? لانه? ما شاء الله. سبا والفراء وكل الاعمة قاعدين معانا. والفاء <تصفيق> طيب وجوال الشر يدرك قوم الموتور طيب احنا سكنا الكاتل الأولى فراحت فين انا بنتخذه لا فين فين الفعل يا شيخ أقولي سألنا لحظة, لحظة لحظة لحظة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجزون بايه? مازال بالسكون. حاجة سهلة الحمد لله. اول من اول. تركيز والله العظيم في في الكلام مهم جدا. اينما تكونوا ده من افعال الخمسة. ده مجزون وعلامة فجازمة حذف النون يدرككم? طب ايه اللي عمل الاشكال? ليه طلق اخباضنا كده? ليه مهياش سهلة? زي ايانا ما تعدن عليها سكون قد كده. وقلنا. نعم لا يا شيخ مش ده السبب في الشك والتردد احسن اللي خلينا مترددين ان الكاف اللي عليها سكون بعديها كاف ثانيه وده اسمه ايه في القران اسمه مثلين صغير يعني حرفين متتاليين من نفس النوع يعني مثلين الاول عليه سكون والثاني عليه حركه ويحبهم ايه في التجديد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 وبالتالي ننتبه قليلا فنعرف ان الكاف الساكنه احنا ما قلناهاش بس هي موجوده تمام طيب طبعا ان كاتب الكتاب هنا طابع الكتاب شكل الكافين تسهيلا شكل الكافين ايه تسهيلا لكن انت لو فتحت المصحف هتلاقي سكون على الكاف الاولى هتلاقي ما وسعفه وانت تقرا مش هتلاقي ليه لأن رسم القرآن يا إخوة فيه كل أحكام التجويد، واتفق من يعني العلماء الجهابدة الذين شكلوا هذا المصحف اتفقوا على أن لن يشكل إلا الحرف المنطوق بس وأي حرف مش منطوق مش هنحط عليه تشكيل وبالتالي الكافي الأولى هذه لن تشد له سكون فلو انت تقرأ الايه دي في المصحف هتلاقي ان انت تحتاج الى شيخ تحتاج الى تلقيه حتى الشيخ يقولك ان الكافي الاولى دي مش منطوقه لانها مضغومة اتغام مفدين صغير في الكافي الثانية تصبح كاف مشدده بالضمن لكن هذه السكون هنا في الكتاب للتسهيل فقط ومع ذلك اطلخبطنا فيها لانها مشهولة وعليها سكون احسن الله عليكم الاسم التالي هو حيثما حيثما تستقن تقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان ولم يجد له الشيخ مثالا في القرآن ما أدي حيثما في القرآن كتيرا لك نعم فسموه المهم كيفما الحق التالي كيفما كيفما تكون يولى عليكم هذه جاءت الأسئلة كما هنا فقال كيفما تكن الامه يكن الاولى كيفما تكون الأمة يكون وفي الاسئله جاء بالمثال المشهور كيفما تكون يولى عليكم طيب, طيب. الاسم الأخير في جواز في هو كيفما كيفما تكون عليكم طيب كيفما تكون يولى عليكم فين فعل الشرط انا جيت المثال هذا من الاسئله لانه اشهر واسهل من كيفما تكون الأمة يكون الولاد متاصع بشويه جيد فانا جبت المثال الاشهر والاسهل كيفما تكون يولى عليكم فين فعل الشرط كيفما تكون وده مشذور وعلامه جزمه حذف النون لأنهم أفعال خاصة. يول عليكم جواب الشرط هو فعل. يول مجزوم علامة مجزم حذف حرف العلة والفتحة قبلها دليل عليها. طيب إذا نعم الفتحة متلاقيا على الفعل بعد الألف اللي احنا حذفناها دليل إن هناك ألف محو. Ik ben er het in En we zijn in het We zijn er وإذا في الشعر خاصة لا هي إذا وإذا في الشعر خاصة. طيب الأصل في إذا نه لا تجزم المضارع خارج الشعر برا في النثر إذا لا تجزم العرب لم تجزم المضارع في ولكن جاءت أبيات من الشعر يعني العرب أقحاح خدام منهم تستقا القواعد وناخد منهم قواعد العربية زي ما قلنا في أول السنة. وهي بعد إذا فعلين مجزومين إيه؟ لازم نقول إذا هي اللي جزلت الفعلين دول فقال المحاين إذا في ضرورة الشعر قد تجزم فعلين كما في قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصب كخصاصة فتجمل طيب فين فعل في الشرط؟ مش أوضح من كده ما درشة أوضحة <تصفيق> <تصفيق> عاوز حد يجاوب من أول محاولة تصبك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فعل الشرط تصبك <تصفيق> <تصفيق> مجزوم وعلامة جزمه أستكون <تصفيق> الحمد لله وإذا تصبك خصاصة فايه فتجملي ماشي. فين جواب الشر. فتجملي ماله. الشعر. مجزون بس عشان الشعر لازم. اه مجزوم وعلامة جزمه ستكون مقدر على اخذه وحركة لضرورة بالكسر لضرورة الشعر. الحمد لله. جات سليم. طيب القسم الثالث بسرعة عشان نخلص النهار ده ان شاء الله عز وجل. فيه ما هو حرف على الأصح؟ إحنا انتهينا من حرف قولاً واحداً وهي إل اسم أو أسماء قولاً واحداً وهي تسعة. هذيك ذكرناها ولحقنا بها إذا في الشعر. ثم القسم الثالث حرف على الأصح وفيه حرف واحد. والقسم الرابع اسم على الأصح وفيه اسم واحد. حرف على الأصح في قول وهو إل وإنك إذ ما تأتي ما أنت آنون به تلف من إياه تأمر آتيا حد يتطوع مشكورا ويطلع فعل الشرط وجواب الشرط وعلامة الجزء وعلامتي الجزء تاني. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آنون يعني زي ما الشاعر التالي يقول إيه دي في الأوامر والشاعر التالي في النواهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلته عظيمة ده في النواهي يعني لا صح ولا لق إن الإنسان يأمر الناس ينهى الناس عن النقائص ثم يأتي هو هذه النقائص وفي هذا البيت بيقول إيه المعنى العكسي لو أنت قدوة في ذاتك وبتعمل ما تأمر به الناس اللي أنت بتأمرهم دول هيعملوا زيك هيستجيبوا لهذه الأوالب أو لهذه النصائح أو لهذه الدعوة لو لو الإنسان يدعو الذي يدعو الله عز وجل يطبق على نفسه ما يدعو الناس إليه فده أرجى أن يكون لهم قبول عند الناس مع شد الناس درس كاجل في صلاة الجماعة مثلا والخلاف بين الفقهاء والرجع عنها واجبة وقيل أنها مستحبة وخلاف جواصلت جار المسجد وفي النهاية أنا الأداني يؤذن وانا أقعد في البيت ولا عندي حاجة ولا ضرورة ولا أي حاجة بعدما أترخص <تصفيق> وأخذ القول بالجواز وأصلي في البيت وأعمل أفرع في المسألة وأشرح في المسألة وأذكر أدلة الأقوال كل الأوجه والأقوال لا هو بيقول هنا وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به به دي تبع آمر به ولكن وزن البيت إضطر أنه يفصلها في الشطر الثاني وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمره آتية تجد من تأمره بهذا الفعل آتية يعني هيعملوا معك يعني لو كلمتنا في الصلاة في الجماعة وبعدين شفناك جاي يصلم أرجى أن إحنا كمان نيجي نسمع كلامك والله الرجل المحترم من اللي بيقوله بيعمل فإحنا كمان هنسمع إيه كلامك فين فعل الشرط وفين جواب الشرط أحسن فعل الشرط تأتي تمام ما شاء الله أحسن من الله يبقى فعل الشرط وإنك ما تأتي ما أنت قالوهم به تلفي. طيب علامة الجسم في كل حذف حرف العلة لأنها كلها أفعال معتدة الآخر أصله ما تأتي وأصله تلف تلف من إياه تأمر أتي آخر حرف أو آخر قسم الأقسام الأربعة وهو اسم على الأصح كلمة مهما مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين بصوره ايه؟ حروف ان شاء الله. ما nenhum ما خدتوهاش كده بسم الله. طيب فين فعل الشرط؟ تاتي مهما تاتينا وده مجزوم وعلامه جزمه ها؟ تلفنا بعض الناس بتقول سكون وبعض الناس بتقول حرف, حرف العله طب هل في اي مجال مثلا لدوره شعريه ولا حين مجال صحيح مش مجال صح من القران مش تاع طيب مين الفيصل عديل حد فيصل قول كده يا شاطر بحرف الالف هم هو نفس الفعل وان الاذمه تاتي اخره طيب يبقى والياء المحذوفه بقيت الكسره قبلها دليلا عليها مهما تأتنا به من ايه لتسحرنا ما فين جواب الشرط جواب الشرط هنا نحن ولك لا احسنت يا شيخ جمله اسميه كلها في محل جزم ايه جواب الشرط وتصدر بالفاء وجوه وحنشوف دلوقتي ومنه قول الشاعر ايضا وانك مهما تعطي بطنك سبله وفرجك نال منتهى الذمي اجمع واحدة وقتاني ثاني وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى لامي أجمع عاوز واحد يرفع إيده وتطوى يقول لنا فعل الشرط وجواب الشرط وعلامة جزم كل منهم فبرك تعطي نال أحسن فعل الشرط مجزون هو علامة ايه يا جماع في واحد يجاوب حذف حق الالف من نقطه الياء والكسره بالياء احسن بارك الله فيك يا شيخ وجواب الشرط ايوه أنا مستني <تصفيق> لحظه ادوا للشيخ فرصه يفكر ما لا منتهى الدم يا نعم. طيب قبل ما نفكر ونقول مثنى. الفعل ده نوع ايه؟ لحظة. يعني انا, أنا, أنا اسال الشيخ. أنا أنا الفعل ده اي نوع من انواع الافعال. ماضي. جيد؟ يبقى بره القصة بتاع الجوازم المضارع اصلا. <تصفيق> ما تفكرش بقى لحد في النون عشان من الافعال الخمسه هو اصلا فعل ماضي. <تصفيق> الجمل كلها في محل جزم جواب الشرط وإنك مهما تعطي بطن قصو له وفرجك نال متهذم أجمع. طيب هناك قطعة زوال أول أذكر على عجل الجازم الذي أسقطه أو لم يذكره ابن أجرهم هنا وهو يشبه ما يجزم فعلياً تمام يشبه ما يجزم فعلياً ولكن بدون أداه بدون أداه وهو ما يسمى بجواب الطلب جواب إيه؟ الفعل الواقع في جواب الطلب يكون مجذوماً لأنه واقع في جواب الطلب يا غلام إني أعلمك كلمات وبعدين قال له إيه أيها احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك ايه لو انت جيت كده وقلت من طبق الكلام اللي احنا قلناه هي يحفظك دي عليها سكون دي ليه؟, ليه مش يحفظك احفظ الله تجده تجاهك لأنها واقعة في جواب الطلب وهي مشهورة جدا نريد انا ذكرتها يبقى في جازم يجزم فعل واحد الفعل الاول هو اساسا مجزوم لانه فعل امر احفظ الله يعني يا جماعه ده مش لازم يجزم فعلين وانا في نهايه المطاف عندي فعلين في الجمله بس الاولاني مبني على السكون لانه فعل امر والثاني مجزوم لانه مضارع واقع في جواب طلب احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجده تجاهد جيد ومنه الحديث المشهور في صحيح البخاري لما ابط المطر على الناس فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه ان يدعو الله لهم ان يمطر فدعا لهم فامطرت من الجمعه الى الجمعه فعاد يستنجدون هلكت الدروع والضروع غرقنا فقال يا رسول الله سل الله يمسكها سال الله يمسكها ده برضو ايه ليه مجدود لانه واقع في جواب الطلب طيب علشان لو حد فيكم سمع الدرس بتاع سمع هو وهو هذا الحديث في صحيح البخاري فالحديث نفسه الاول فيه لطيفه اعرابيه انا لا اعرفها وسالته عنها الشيخ يعني ايه فما اجابني هو في نصف حيث الأول هم بيستغيثوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله سل الله ما أرش يغيثنا ليه مش عارف حتى هذه الضعظة أنا لا أعرف قال يا رسول الله سل الله يغيثنا والشيخ قالها مرضة واثنين وتلاتة ورواية واثنين وتلاتة ليه لا بد أن فيها لطيفة إعرابية ما فيها تقدير لشيء ولكن أنا لا أعرفه وهذا من الباب يعني الصراحة والوضوح عشان لما احد يسمع الحديث ما يقولش ايه صحيح البخاري مشكول غلط هي مشكوله كده ليه لابد ان هناك من عنده زياده علم يعرف هي ليه سال الله يغيثون مرفوع بدون جسم مع انه وقع في جواب الطلب وفي نفس الحديث في الجمعة اللي بعديها الجمعة قالوا له ايه سال الله يمسك ده سكنوه على القياس والأول رفعوه على الأسبوع ده والفرق الشيخ القاعدة ما كانت شي موجودة <تصفيق> قاعدة نشأت في الأسبوع ده <تصفيق> طيب بسرعة كده بعض الـ الـ الـ الـ الأمور سألت أنا عليها في أسئلة ولكن لا موجود في وقتها الأصل في في جواز من الفعلين أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط مضارعين أن يكون مضارعين ساعتها يكون ده مجزول وده مجزول أحيانا يكون فعل الشرط الماضي أو جواب الشرط الماضي نال منتهى الدلم أجمع أو كلاهما هما كنتم على سبل ولم تجدوا كاذبهم فرهانوا المقبوض إن كنتم فعل الشرط في هذه الحالة إذا كان فعل الشرط أو جوابه غير مضارع تعرب الجملة كلها إعراب عادي خالص كان فعل ماض واتق اسمها وعلى سفر خبرها جيد والجملة كلها في محل جزم فعل الشرط فرهان المقبوضة الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط يبقى لو اختلف القياس ولم تكن أفعال الشرط أو جوابها فعل مضارع أفعال مضارعة تعرب عادي ثم محل الجملة كلها في محل جزم فعل الشرط أو جواب الشرط ثم الفاء تلحق جواب الشرط في سبعة مواضع الزامن اللغة العربية في أط... إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير إن يمسك كالفاعل الشرف فهو عز وجل على كل شيء قدير يسمى إيه جملة اسمية أو طلابية قل إن قنتم تحبون الله فاتبعوني جملة طلابية فيها إيه طلب فيها أم فاتبعوني أحببكم الله en طلبيه وبجامد يعني لو maakte, de vrouwen die in de oude de in فعسى ربي هذا فعل إجابة فتحالدي لابد ده. إن ترني أنا أقل من كمانا وولد فعسى ربي وبرضو تدخل الفاء في هذه في الآية وهذا التذكيل مجوبا على جواب الطلب طيب وكذا لو صدرت بما صدرت بإيه زي آية اللي احنا قلنا قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين او صدرت بقد قالوا ان يسرق فقد سرق اخو لهم قبل زيد يبقى له صدرت بقد ايضا تدخل عليها الفاء وجوبا او صدرت بلن كقوله عز وجل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فلن يكفروه أيضاً تصدر فتدخل عليها الفاء في جواب الشرط وجوبا وكذلك في النهاية أن تصدر بحرف تنفيذ وهو سي أو سوف ومنه قوله عز وجل وإن خفتم عيدة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء جمعها بعضهم في بيت فقال اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولا وبالتنفيذ اسمية طلبية en de tijd van de dag, de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de van de dag van de dag van de dag van de dag